الفراء عالم متبحر كان الفراء إماما ثقة له شأن عظيم في اللغة ومذهب وأتباع ومريدون قال سعلب لولا الفراء لما كانت اللغة لأنه حصلها وضبطها ومما رفع قدره وجمع الأدباء حوله حظوته عند الخليفة المأمون فإنه عهد إليه بتعليم ابنيه النحو واقترح عليه أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمع من العربية كما أمر أن تفرد له حجرة من الدار ووكل بها خدما للقيام بما يحتاج إليه وصير إليه الوراقين يكتبون ما يمليه حتى صنف كتاب الحدود في سنتين ولم يكن الفراء مقتصرا في معرفته على النحو فإنه كان ماهرا في النجوم والطب وأيام العرب وأخبارها وله مؤلفات كثيرة تدخل في ستة آلاف صفحة كان يمليها على تلامذته من حفظه بدون كتاب لأنه كان حاد الحافظة عاش الفراء جانبا من الآراء الكلامية لا سيما الحرب الكلامية الضروسة بين المعتزلة وأهل السنة ترك الفراء تراثا زاخرا وتآليف نافعة ولكن للأسف أتت يد الضياع والنسيان على كثير منها ولم تصل إلينا وكانت كتبه قبلة للعلماء في زمانه ولمن جاء بعده